وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَن تَرْضَوْا وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 قابل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين